ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وإلو يوم إذ المكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم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 لا قدر معلوم، فقدرنا فنعمل قادرين، وإله يومئذ الملك ألم نجعل الأرض كفاتا اين ما ا وفرات ويل من للمكذبين ان تلقوا الى ما كنت به تكذبون <حيك> ان تلقوا الى شعب لا غنى ولا يغني من اللهب إنها تومي بشر كالقصب كأنه جمالت صفر ويل يوم يوم لا يوثقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم 111. فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين 113. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه من 117. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون 118. نجزي فمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده